لحديث يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة هذا الفصل يتكلم فيه عن من هو الأولى بتقدم الإمام على الناس أولاهم الأجود قراءة أجود قراءة ولم يقل أكثر قراءة فالأجود إن كان أكثر فهو الأول إن كان هناك أكثر قراءة ولا يجيد القرآن يقرأه جيداً بالتجويد فأولى أجود من واحد حفظ جزء بس يجوده واحد حفظ عشر أجزاء وغير مجود صاحب الجزء المجود أولى الأجود قراء الأفقة يكون درس فقه خصوصاً فقه الصلاة بحيث إن هو لو اعترض له شيء في الصلاة يستطيع أن يعرف حكمه ولا يبطل صلاة الناس ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاة على فقه أمي. لو اعترض الأمرين قارئ وفقيه أمي، فقيه على فقه صلاته ولا يعرف القراءة، وقارئ ولا يعرف الفقه. فالقارئ مقدم. ثم الأسن لو كانوا كلهم زي بعض، كلهم يقرؤون القرآن مثل بعضهم، يحفظون جزء كلهم مثل، فيكون أكبرهم سناً. في قوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم فإن كانوا سواء فالأشرف الأشرف يعني نسبا شريف النسب الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى الإمامة الكبرى اللي هي لإيه الخلافة يابد أن يكون نسيبا شريف النسب يعني من قريش ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وحديث الأئمة من قريش ثم الأطقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذى ان استوي يعني يعني هذا ترتيب الأئمة عشان نولي إماما في الصلاة لابد أن يأخذ هذا الترتيب يكون قارئ فقير فإن لم يكن فالقارئ أولى من الفقير، ثم الفقير الذي يقرأ الفاتحة، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأورع والأثقف، وإن تساو كلهم يقرأ نعم الأورع، وصاحب البيت الصالح للإمام أحق بها ممن حضره في بيته لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، إلى واحد راح ذر واحد في بيت وصلوا جماعة صاحب البيت يتقدم، ف. نعم، إيه؟ التشاح اللي هو الحرص عليها، كل واحد حرص عليها، ولا يريد أن يتنازل عن حق عند الخصوم يعني. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمام فيه، لأن ابن عمر أت أرض له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يأمهم فأبا. وقال صاحب المسجد أحق وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر لأنه كان أقراه فقالوا وراءك فالتفت إلي أصحابه فقال أكذلك؟ فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك قالوا نعم فقدموني, فقدموني رواه صالح بإسناد في مسائله والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصر يعني لو فينا كلهم متسويين واحد حر واحد عبد فنقدم الحر والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعد الصلاة الجماعة دي مسألة مهمة بيقع فيها ناس تجد تجن ناس مسافرين سفرين وفيهم رجل مثلا ويريدوا أن يقدموا المسافر فالحاضر أولى من المسافر لأن الحاضر سيتم الصلاة والمسافر سيقصر والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه والمتوضئ أولى من والمتوضع أولى من ضدهم. ضد اللي فات يعني المتوضئ أولى من المتيمم يعني لأن الوضوء يرفع الحدث يعني هو بيعمل ترتيبه للأولى للإمامة وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن ولا تصح للإفتئات عليه الإفتئات يعني أخذ حق تعدي على حقه يعني ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره إمامة الفاسق هل هي صحيحة أم لا فيها خلاف العلماء والجمهور على أنها صحيحة والحنابلة يقولون أنها بطلة خلف المبتدع والفاسق قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته, صوته وسيفه وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحجاج معلوم وصلاة عمر وراء الحجاج دليل على أنه تصح صلاة الفاسق والحسن والحسين يصليان وراء مروان مروان بن الحكم وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل, كل مسلم برا كان فاجرا وإن عمل الكبائر رواه أبو وقال البخاري في صحيح باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي وعليه بدعته ثم روا عن عبيد عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور كان مسجونا حصر في بيته فقال إنك إمام عامه يعني إمام الناس ونزل بك ما ترى من الحبس والسجن لأنه كان إمام وخليفة فتعدى عليه بعض الظلمة وحبسوه في بيته وتعدى عليه فقال إنك إمام عامه ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنه هو كان الغافقي بن حرب ونتحرد ماذا قال لهم عثمان قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساء فاجتنب إساءته وكان إمام ومحبوس فدعاه للصلاة خلفه بحيث أنه تلتأم الأمة ولا تنشق فالمسألة فيها قولين والراجح هو جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ما لم يخرج عن ملة الإسلام يعني المبتدع الذي أخرجته بدعته عن الإسلام لا يجوز الصلاة وراءه كالجهمية مثلا غلات الجهمية قال الإمام أحمد لا تصلي خلفهم لأنهم قالوا قولا كفرا ولأنهم يقولون قولا على الله عز وجل بعدم الأسماء والصفات وأنه كالعدم ليس له أسماء ولا صفات وهذا قول قبيح ألجأهم إلى القول بخلق الصفات أن الله عز وجل ليس له صفة ولكن إذا أراد أن يوصف بصفة خلقه فكيف القرآن القرآن صفه من صفات الله فما هي الكلام فقالوا أن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل يتكلم ولكن خلق القرآن وأخذت هذا القول المعتزلة وقالوا ممكن الحجاب ولو تقوم عليه الحجة لأن الحجاب معلوم من الدين بالضرورة ولكن الذين ينكرون وجود الحجاب في القرآن فيقام على الحجر ربما يكون جاهل أئمة الشيعة قال الإمام الشيخ الأسلام التامية أئمتهم كفار عينا وعمتهم جهلاء فلم يكفر عوامهم وتصح إمامة الأعمى والأصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ابن أم مكتوم ويأم الناس وهو أعمى وقيس عليه الأصابة والأقلف الغير مختون لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته وكثير لحن لم يحل المعنى لم يحل المعنى يعني كثير اللحن بيخطأ كثيرا ولكن لحنه لا يحيل المعنى لا يغير المعنى إلى معنى آخر يعني كأنه مثلا لم يجي يقرأ الفتحة ما يقولش اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هو قال إيه أنعمت عليهم ده لحن يحيل المعنى أو لا ده يحيد ده يغير المعنى أما ليه انتبه النفس إياك نعبد قال إياك نعبد ده يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى فلو كان كثير اللحن بحيث إن اللحن يحمل معنى طبوا صلاته لما بيقرأ قرآن تاني. ده بيقول حاجات تانية غير اللي موجودة في القرآن. التشكيل هو المعنى. لأن لو غيرت التشكيل غيرت المعنى في القرآن. جعلت الفاعل مفعول والمفعول فاعل. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراه. صلاة التمتام. التمتام الذي يكرر يكرر التاء. يأتي على حرف التاء ويكرره. دون قصد فهذا تكره صلاته في الكل للخلاف في صحة إمامهم إمامته. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله يعني بمثل فاقد هذا الشرط أو الركن مثال مثال واحد رجل مأطوعة ح يصلق أعدوا لا هنا فقد رك القيام والركوع لا يجوز أن يصلي إلا بمثله لازم كل اللي وراه الليق لهم طيب واحد فاقد شرط اللي هو الحدث الدائم واحد حدث دائم حدث دائم عنده ثلاث بور برضو لا تصح إمامته إلا بمثله لأن الإمام لا يجوز له أن يكون أقل من المأمومين يجب أن من المأمومين ده عند الحنابلة. والراجح القاعدة أنه من صحت إمامته لنفسه صحت لغيره من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وما دم صلاته صحيحة تصح لغيره وهنا استثنى مسألة إلا الإمام الراتب لمسجد المرجو زوال علته يصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما إمام راتب وهو في الصلاة أحس بشكوى فجلس هنا بيقول إيه يجلسون خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين وتصح قياما لأنه الأصل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قياما بالإعادة هل واللي والذي كلهم كل فردنا واحد مش عايز يقعد وصلى قائما يجوز له أن يصلي قائما مش لازم بداية ونهاية لا يشترط والذي حدث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبو بكر يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قوة فصلى بأبي بكر جالسا إماما لأبي بكر وصل أبو بكر قائما والناس يقتدون بأبي بكر فكان النبي أبو بكر يقتد بالنبي قائما فالعلماء قال جاز أبو بكر أن يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم قائما والنبي جالس فدل ذلك على جواز الصلاة القائم خلف الجالس وهذا هو الراجح إن الإمام لو تعب وجلس في الصلاة لا يشترط أن يجلس المأمومون وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحة ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته إعاد لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحدا ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض والراجح أنها تجوز إمامة المميز بالبالغ حديث عمر بن سلمة وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله يعني تصح إمامة الغلام بمثله في الفرض يعني كل المصلين أطفال قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود لم أقف عليه الشيخ البني بيقول كده وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواه الأثرى فرض لم يجده ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهما ولا تصح إمامك محدث ولا نجس يعلم ذلك فرضنا بقى الإمام محدث مش متوضي طبط الصلاة. فإن جاهلا هو والمأموم حتى انقضت صح صلاة المأموم وحده مسألة بقى فرضنا الإمام بعد ما انتهى من الصلاة وجد أنه كان محدثا لم يكن متوضي عنه. أوجد في ثوبه نجاسة ولا يعلم فإن كان غير متوضع حيعيد وحده والمأمومون لا يعيدون الصلاة لما روى عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف مكان ليهريق الماء يبول يعني فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس لما عمر بن الخطاب وجد احتلاما في ثوبه وهو في صلاة الصبح الفجر يعني الاحتلام ده يكون ايه من الليل يعني لابد فيه من ان يغتسل ولم يغتسل فصلاته باطلة يجب عليها ان يعيد الصلاة وهل يأمر الناس باعادة الصلاة لا يصلي وحده طب اكتشف في الصلاة تذكر انه كان محتلما في اثناء الصلاة, الصلاة. هيخرج ويستخلف غيره وع ولا يعرف لهم مخالف كنجة. ولا تصح إمامة الأمي الأميي الذي لا يقرأ الفاتحة لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهو من ليحسن. لا يحسن الفاتحة إلا بمثله يعني لا تصح إلا بمن لا يحسن الفاتحة يخرج مصطلح آه يشوف واحد آ أقرأ واحد في الصف ويقدمه ويروحه ويختصر قال الزهري مضت السنة ألا يا أم الناس الناس من ليس معه من القرآن شيء ويصح النفل خلف الفرض يعني يصح اللي يصلي فرض وانت وراه صلي نفل قولي صلى الله عليه في حديث محجن ابن الأدرع فإذا جئت فصلي فصلي معهم واجعلها نافلة وحديث من يتصدق على هذا فيصلي معه للعكس للعكس يعني الإمام بيصلي نفح والمأموم بيصلي ايه فرض لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وعنه يصح لحديث معاذ ودراجه معاذ كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يرجع لقومه يصلي معه فتكون يكون بيصلي مع قومه ايه نفح وكانت تصح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه يعني الحاضرة خلف المقضية يعني الإمام بيصلي حاضر وهو بيصلي قضاء أو الإمام بيصلي قضاء وهو بيصلي حاضر حيث تساوت فلسن يعني لازم يكون ظهر وعلى ظهر عصر وعلى عصر ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت والراجح أنه يجوز أن يصلي المأموم خلف الإمام مطلقة الإمام بيصلي أي حاجة نفل فرد ظهر واللي وراه بيصلي صلاة أخرى أو الإمام بيصلي عصر واللي وراه يصلي ظهر كل هذا جائز ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين هنا بقى الفصل ده في مكان وقوف الإمام الإمام يجوز له أن يقف في وسط الصف لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل والسنة وقوفه متقدما عليهم يعني يكون قدامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه ورأى أبو داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له فردنا واحد بيصلي الإمام وجنبه مأموم فالمأموم هيقف على يمين الإمام محاذيا له في ناس بتأخر بأن تبقاش محاذية للإمام لا بترجع سنك كده يقول لك عشان تأخر عن الإمام وكان الإمام والمأموم في صف واحد فالمفروض الصف يستوي ماشي فهو بيقول هنا محاذيا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره ولا تصح خلفه حديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد هنا بقى واحد صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مسألة الوقوف خلف الصف منفرد مسألة مشهورة عايزين نطل عليها إطلالة سريعا الجمهور على أن الصلاة خلف الصف منفردا للمتعمد مكروها وتصح الصلاة والحنابلة قالوا باطلة صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده وإن كان معزورا يعني الحنابل عندهمش فرق مهم صلى الوحد وخلاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف وجود أو عدم هو ما بفرقوش لا دمور عكراها والحنابل على البطلان وهناك قول وسط هو كلام شيخ الإسلام تامي قال أن هناك فرق بين من تعمد ترك الصفوف وفيها فرج ووقف خلف الصف منفردا فهذا تبط الصلاة لأنه تعمد الوقوف خلف الصف رغم أنه يوجد مكان في الصف وهذا تبط الصلاة وبين من لم يجد مكانا في الصف فأنشأ صفا جديدا أضرب مثال واحد دخل المسجد لقى هنا الصف هنا مليان من هنا ومن هنا مليان ومشلقي مكان فجه وقف في مكانه خلف الصف منفرد بحيث أنه يبني صفا جديدا ليأتي أحد بجواره ويبني صفا جديدا فهل هذا صلاته باطلة نقول بقى حكمه على الأقوار الثلاثة الجمهور بيقولوا صلاته مكروهة ولو صلى منفردا في الركعة حنبل بتقول حنشوف لو حد جاله قبل الركعة ما تخلص قبل ما يركع الإمام صلاته صحيحه لو ما جلوش حد صلاته باطل ويعيد الصلاة شيخ الإسلام تامها ومن وافقه قال لا هذا الرجل معذور قال حد ما جلوش حد ملناش دعوه ده هو جاي يبني صف جديد لم يتعمد الانفراد خلاص يبقى ده الثلاث على هذه المساله وهذا هو الراجح انه لم يتعمد ان من يقف منفرد طيب اكمل مسألة. واحد دخل فلقى الصف مليان من هنا دي فضية جاء يقف لا واحد لسه متخلق معا جنبه قال والله من أوقف جنبه وجه رجع وراء قال لنحق حقف في صف الجنب وصل اللي يجي يقف جنب مين جنب الصف الأولان وسيبنه هو الواحد في الصف في هذه الحالة الجمهور تقول تبط الصلاة تكره صلاة والحنبلة يقولوا ايه طبطوا صلاطه فراغ. شغل الإسلام تاميا حيقوله إيه؟ طبطوا صلاطه لأنه تعمد تعمد الانفراد. إيه يعني متخلق معه ما تقف يا أخي جنبه. يمكن بعد ما تسلم يلاقيك جنبه وجم سلم عليك ووتحبه. أو يعني استنى الواحد ييجي وقفوا بينكم مصلب. إنما مش إيه؟ مش تابع مش عذر. فشغل الإسلام تاميا قال إن كان معذورا أنهوا يبي يمشي صف جديد فصلاة صحيح أما إن كان غير معذور فالصلاة تبطل. ده خلاصة الكلام في من صلى منفردا من خلف الصلاة. ده معزور. المساجد بتقطع المساجد أحيانا بيبقى فيها كراسي، والكراسي في وسط الصفوف تقطع وتؤذي المصلين. لأن أنت بتصل بتصلي اللي جنب الكرسي مش عارف يصلي، واللي قدام الكرسي مش عارف يصلي، واللي وراء الكرسي مش عارف يصلي. هو اللي قاعد على هو الوحيد اللي بيعرف يصلى ويضيق على من بجواره والصف لا يستقيم تحدث تحضص... تحصل إيه مشاكل فبيضطر طيب حاضر حكمنا فبيضطر إنه أحيانًا بيأتي إلى إيه آخر الصف ده وينقى حطت الكرسي بتاعه ومتمنى إنه فيش حد وراه طب فرضنا جيه واحد واثنين وثلاثة عايزين يصلي فيأخذ الكرسي بيصلي وراه فبعض المساجد بتونجاي خ خال... الكرسي كله حقلها ورا صف للي يريد أن يصلي جالس فواحد دخل فوجد الصف... الصف مكتمل وفش مكان ورا هو معذوب يريد أن يصلي على كرسي مفيش حد غيره يأخذ الكرسي ويصلي بجنبهم ولا يرجع آخر الصف ويصلي لوحده إن كان هيصل لوحده آخر الصف فده عذر عزر يجعله مفرد خلف الصف فعلى كلام شيخ الإسلام تهمية أن صلاة صحيح وهذا الراجح من صلاة صحيح لأنه لضيق الصفور هما تركوا الأفضل ماشي. يعني لو تركت الصف المقدم الأول وصليته في الصف الثاني أو الثالث أو رابع فأنت تركت الأفضل وأخذت أجرا أقل ولكن صلاة صحيحة ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمين نفس الكلام واحد اتنين بيصله فالإمام بيصلي وعلى يساره المأمور مع خلو يمين الإمام الحنابلة بردو بتقول تبطل الصلاة لأنه أصلك لأنه منفرد والراجح صلاته صحيحة ولكن خالف الموقف وتقف المرأة خلفه المرأة هي الوحيدة المعزورة في أنها تصلي خلف الصف منفردة لحديث أنثى صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين أنثى أم أم سليم أم أنثى ابن مالك كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيتها ليصلي ركعتين فتتخذ مكانه مصلّي هي عاية تعمل مصلّ لها في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي في المكان ده فتصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدها يوم وذهب ليصلي بهم. فكان أنس ابن مالك مفيش مكان عندهم بيت فقير وكان عندهم حصير محروق من كثرة استعماله بلي وحرق من الاستعمال. فبلل الحصير وجعله للنبي صلى الله عليه وسلم إيه مكان ليصلي فيه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان أنس اللي في البيت أنس وأمه وأخوه أخوه اليتيم صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلّا إماماً وأنس واليتيم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة اليوم وأنس صلّت فيه صف وحدها، فالفقهاء أخذوا منها أن المرأة إذا صلت صلت وحدها وراء الرجال لا تقف صف الرجال ولو كان محرمها أنس، ولو أن الرجل صلى بزوجته فالرجل في صف والزوجة في صف لا تقف في جواره معنى أنها زكته. ولكن الشرع منع الاختلاط حتى اختلاط الأبدان رجال بالنساء في الصفوف فما بلق بالأجنبيه إن إمرأة أجنبية لا في كراهه لكن ترجع سنة وتصلي على جنب ما توقفش جنب الصلاة وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة دي مسألة قلنا وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع ذراع تقريبا نص متر صح إن رأى الإمام أو رأى من ورائه وإلا لم يصح لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجراتها لا تصلينا بصلات الإمام فإن كنا دونه من حجاء في حجاء هنا الاقتداء بالصلاة بالإمام فيها قسمين القسم الأول الاقتداء به خارج المسجد القسم الثاني الاقتداء به داخل المسجد هو بدأ بالاقتداء به خارج المسجد مسألة مشهورة ومنتشر المسجد يتملع والناس تصلي في الشال هل تصح يصح الاقتداء الاقتداء بالإمام وهن وهم وهم وهم خارج المسجد بيقول هنا صح الاقتداء إن رأ الإمام أو رأ من وراه. الصفوف وراء بعض الإمام ورا الصف لغاية ما ينتهي المسجد وفي الشارع الصفوف متتالية لابد أن يرى من وراء الإمام الصفوف متتابعة عرفا. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترت رؤيته وكفى سماع التكبير المسجد بقى الواحد لا يشترت فيه اتصال الصفوف يكفي أنك تسمع تكبير الإمام هنا مسجد أهو دور أول ودور ثاني ودور ثالث ودور رابع وسطح وأرضي فهذا كل مسجد واحد فصلى الناس وراء الإمام وناس في آخر الصف وتحت في النساء صف وفوق في الصندرة صف وفي الدرس رابع صف كل ده مسجد واحد تكفي المتابعة إن سمعتك كبيرة الإمام لأن المسجد الواحد لا يشترط فيه التتابع تتابع صفوف إنما الفرق إيه؟ الفرق في نقصان الأدلة ليس من وراء الإمام كمن يصلي فوق السطح لا ليس من وراء الإمام كمن يصلي في الظهر الثاني أو الثالث، لأن الصفوف كلما قرب من الإمام كلما زاد أجره. فهنا إن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشتهر الرؤية رؤية الإمام وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة. ويمكنهم الاختضاء بسماع التكبير أشبه المشاهدة الإمام أحمد لما سئل على المنبر قال أن المنبر يقطع الصف بمعنى إيه المنبر يقطع الصف تجد مثلا مسجد كبير المنبر بتاعه واخد من فوق لنص الجامع آه الإمام لما بيطلع يخطب بينهج وهو خالق من كثرة السلال مش عارفوا معليين السلال من ليه عشان لو لو ما خطبش حلو ما حد جا للي تطلعه. آه كان المنبر النبي صلى الله عليه وسلم تلات درجات. فاا فاا الصف ده بيقطع ال المنبر بيقطع الصف ودي مو في المنبر. لما تيجي مثلاً الصف الأولاني بينتهي عند نهاية المنبر والصف الثاني بيبدأ من الناحية الثانية. قطع الصف ده بيحرم الطرف الآخر من أجر الصف الأول فالصح أننا نصغر المنبر سنكبره ليه؟ إن كان المنبر كبير ويقطع الصف أعمله عجل أركله على جنب على ما الناس تصليوا يوم وجمع عجيب ويبقى كده احنا حافظنا على انتصال الصفوف في المسجد و أيضا لا داعي لطول المنبر ليه يعني؟ هو بالكتر السلالم نعم كتر الخشب وإن كان بينهما لا المفروض لو كان في أدوار عليا أو أدوار سفلى لا أحد يتقدم على الإمام يبقى في خط تحت معروف إن الإمام هنا كان حصل هنا في تحت مكان معروف إن دم مكان الإمام ما حدش يتجاوزه إلا للضيق والزحام فقط آه انتعمد الصلاة أمام الإمام تبطل الصلاة، فلا بد من تحديد موضع الإمام سواء الصفوف في الأماكن العلوية أو السفلية. إن كان بينهما نهر تجري، بينهما اللي هو بين الإمام والمأمون، نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن يكون به بأس فسألت بقى الطريق إحنا لما نصلينا في الشارع جينا في طريق واضطرنا أن إحنا نسيب مكان للحارة تسير فيها السيارات أن يحرم قطع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في قارعة الطريق ليه لأنه سيضيق على الناس طرقه هيحرم قطع الطريق الطريق ولولا صلاه يعني الصلاه تأخذ قد يعني 10 دقائق هنصلي فيهم على ما العربيه تقف يحرم فابلك بقى ان احنا نوقف. نقطع الطريق ونقعد ده دلوقتي كل اثنين يتخانقوا مع بعض يجوا على الطريق الدولي ويقوم قالاطعينه وقاعدين الناس تجيب البوليس مفيش فايده ليه عشان يتصلحوا طب الناس مالها ده تعطل مصالح الناس أكيد كلنا اشتكينا من هذا الأمر يبقى انت عندك مشاوير وعندك مصالح وتروح تلاقي ايه اثنين وقفين مع طين فهذا قطع طريق محرة فقالوا هنا إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لا تصح الصلاة والراجح أنها تصح لأنها لا تمنع المتابعة وأنس ابن مالك صلى وكان بينه وبين الإمام نهر وكان بينهما طريق فدل ذلك على أنه يجوز الصلاة في هذا الموضع في موت حميد بن عبد الرحمن وصل عليه الجنازة وكان بينهما طريق وهذا هو قول مالك والشافعي ووجه عند أحمد وكره علو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان دكان يعني مكان عالي والناس أسفل منه فتقدم حزيثة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حزيثة فلما فرغ من صلاته قال له الحزيثة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامه فمقامهم قال عمار فلذلك اتبعتك حين أغذت على يدي. رواه أبو داود ولا بأس باليسير يعني لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم يسيرا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل قهقري فسجد في أصل المنبر في أصل المنبر اللي هو عند أول أو سلمة في المنبر ثم عاد يبقى الإمام لا يصلي في مكان أرفع من المأمومين يعني ما نجيش هنا مثلا ونجي نبني ايه مكان كده عالي نقول ده الإمام يصلي فيه نعم في تركيا ده مكروه صلاة صحيحة مع الكراه ولا أيضا لا يميز الإمام عن المأموم نيجي كده في حتة الإمام ومن يوم جاء له مصليات كأنه هو اللي حيصليه الناس مش هتصلي فلا يميز حتى صلاة الإمام عن المأمومين لا عكسه لا عكسه يعني المأموم يكون أعلى من الإمام لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام الناس ملت الشارع وبعدين ما ملقوش مكان لغير سطح المسجد فيجوز الناس أن تصلي على السطح بصلاة الإمام وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا قربنا مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم هنا الثوم والبصل والفجل والكرات أشياء خبيثة خبيثة معناها رائحة خبيثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعني تصلي بهم في المسجد إلا أن تقتلهما طبخا لأن الطبيق بيكسر رائحة البصل المطبوخ مالوش ريحه، إنما البصل النيل ده اللي بيقالي ريحة وهذه الرائحة لا تزول سريعا يعني أنت كلت البصل بتتعرف ف... وهي رائحة مؤذية لأن في نسبة كبيرة من الكبريت والكبريت هو الذي يصدر هذه الرائحة الكرنب والبصل والارنبيط والفجل والكرات توم هذه روائح لا تخرج من البدن بسهول مشي. ما نح نجلها. وعلة علة عدم الصلاة في المسجد فيها هو علة إيه؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. يعني انت هتأذي في المسجد اثنين: البني آدمين والملائكة. أحيانًا لك طب أنا حصل الواحد ونفرد في الصف يعني. أو أنا أخذ لرطن كده وصلب بعيد مع الأعلى الصغير. لا ما مع العلوس غرا وراء عشان الرائحة حاضر حول هدول فالملاك تتأذى يبقى علة ال هو علة إيه أذية الملائكة طيب نيجي للمؤثتين النقطة, النقطة الأولانية ما يقاس عليها من أي رائحة كريهة تصدر من الإنسان سواء رائحة عرق كريهة رائحة ملابس كريهة تلاقي في الصف رائحة الشرابات كريهة برغم أنها يسيرة في دلوقتي بودرة رخيصة والله حتتحط حط في القدم قبل لبس الشراب بتزير رائحة الايه؟ الرائحة الكريهة لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك تصل بشرابك براحتك تعمل اللي أنت عايز في ناس من كثرة إحساسها لا تريد أن تصل في المسجد بسبب ملابساته هو لابس شراب وخايف أن رائحته تؤذي الناس فيترك الشراب في المسجد البديل إنه انت لا, لا يا يا ما تبطل ما تلبس شرابات تاني يا إما تضع أشياء تزيل رائحة العراق في الشراب في دي حاجات تزال في حاجات لا تزال رائحة التجاير الكريهة لواحد لسه شارب قبل ما يخش المسجد هو جزاه الله خير نوصل المسجد في جماعة يعني رائحة السجائر تؤذي الناس ده مش دا مش ده مش معنى إنه ما يخش المسجد هو بيشرط سجائر معنى إنه يبطل سجائر ويخش المسجد بدون رائحة فيا يتأذى من يصلي بجواره طيب إزالة الرائحة للبصل والكرات ما كان ممكن إن بس صلي ما يقول تسوك أو حاولت أن تزيل رائحة ب لبن كلوريد أو أي نوع من ال آه من نعناق تسكت شممت أي حاجة من الحاجات ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى إزالة الرائحة من ده في إعجاز إن رائحة البصل والتوم والقراد بتخرج عن طريق التنفس إحنا في المواد اللي بتدخل البدن لها مخارج المخرج ممكن يكون عرق، المخرج ممكن يكون بول، ممكن يكون تنفس، تنفس، ممكن يكون اللبن، ولذلك الأطباء بينصحوا المرأة المرضع على أنها لا تأخذ أدوية معينة، لي لأن الأدوية ديت بتفرز عن طريق اللبن، فيجي الطفل الصغير لما يرضع يرضع بالآ بالأدوية كأن أنا ببدل الطفل ده الدواء بأزيد. وفي مواد لا تخرج من البدن إلا عن طريق النفس الهواء اللي انت بتطلعه ده هو استخراج المادة اللي دخلت البدن يعني مثلا الحلبة بتخرج عن طريق الايه العرق ولذلك انت لو قعد جنب واحد شرب حلبة تجيبه صح تعرفه ليه رائحته بتفرز رائحة العرق هي رائحة الحلبة البصل والثوم والكرات والكرنب والرنبيت والفجل كل هذه العائلة كلها بتخرج عن طريق الإيه التنفس يبقى أنت بقى كلت شربت نعناع كلت نعناع من تسوكت أي حاجة هتزل قليلا وبعدين ايه طول ما المادة لسه بتطلع هتصدر من التنفس رائحة التنفس نفس رائحته كريهة نفس مش العرق فولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو من أكل الثومة والبصل فلا يقربن المسك, من المسك فهذا عذر في ترك الجماعة لعدم أذية الناس ولكن الإنسان يحتاط ما يكلش قبل ما ينزل الجام لما يجي يكل أكلة فيها بصل أو في سيف يبقى, يبقى يصلي العصر ويكلها بعد العصر لأنه لو كلها قبل العصر حينزل يصلي العصر وممكن يؤذي الناس بلش بس خالص؟ لا بصر، رينج، أي حاجة من ذات أحد كريها يجعلها بعد الصلاة حتى لا يؤذي الناس. يغسل إيده على قد ما يقدر يغير الملابس. ماustomش حيفضل طول عمره ما يصليش في الجامعة. مش حيفضل طول عمره ما يصليش في المسجد. يجعل ملابس خاصة للصلاة الناس اللي هو بيعمل في أعمال بتجعل له رائحة كريهة يخلي ملابس بخصوص الصلاة أول ما يتقصد صلاة يخلع ملابسه ويلبس الملابس الجديدة ويبقى عنده عطر يغسل إيده وينضف إيده ويغسلها كويس ويتعطر ويروح يصلي ف يعني على ما يؤدي الصلاة تزور رائحته ويرجع تاني يلبس ملابس تاني معلش؟ آه المسؤول. طيب من من ضمن أذيات المساجد بعض الناس أعمالهم ب بتبقى فيها شح أو أو دهان أو أشياء زي كده ممكن يؤذي المسجد. فتلاقي الأخ دخل المسجد رجليه فيها جير مثلا سيرجلي معلمه قطاطم علماء لغاية الحمال. بتلاقيه وبعدين ولا يبالي يخش يتوضا ويرجع يصلي ولا كان في حاجه حصل حتى ما يجيبش مثلا المقشه وينظف مكانه لا هو المسجد ليه ناس بت عمال بتنظف فيه وكاني العمال دول خدامين عنده هو المفروض يحضر المساله ديت ان كان عايز يصلي يخش المسجد من المكان بعيد عن عن السجاد وبرده في ناس بايه بتاع ال الهدوم بتاعتهم بتبقى شح بيجي يصلي يدوبك على ما يسجد يطبع الشحم في الايه في السجاده هو صلى هنا وصلى هنا وصلى هنا وصلى هنا, وصلى هنا بقى السجاده باظت يجي الناس تصلي تلاقي راجل بيصلي وتلاقي ايده اتملت شحم ووشه مابقاش عارف يصلي فمال مانع ان هو يخلي ثوب أو عباية أو شيء ويغير الملابس بتاعته ويروح يصلي ويرجع يكمل يعيد يعني ايه يغير الملابس اه اوكي ويعذر بطرك الجمعة والجماعة المريض لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد المريض يجوز له أن يتخلف عن المسجد ويصلي في البيت منفرد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض يعني هنا نص على المريض أو المنافق يدا يدا فكلام المسعود دل على أن ترك الصلاة الجماعة في المساجد من النفاق وهذا أمر الشيخ الأسلام يقول أنه واضح في الناس أن من اعتاد ترك الجماعات في المسجد فهذا تركها لشيء في قلبه ولا يعتاد ترك المساجد إلا منافق إن واحد ما في ناس لا تعرف ما كان المسجد وهو جر المسجد وعمره ما دخل المسجد وهو يصلي والشيخ الإسلام قال هذا يأثم بالإجماع ترك صلاة الجماعة بالكلية لا يوجد جعب الجامعة الجامعة من سكة ونحن من سكة أخرى ولو كان في قهوة ولا شيء كان حفظ كل ركن فيه هذا أمر غريب أن يكون مسلم مجرد المسجد ولا يعتد الصلاة في المسجد المفروض يكون أكثر أحوال الصلاة في المسجد انتخلف عنها لعفر يكون معزوف إنما هذا أكثر أحوال لو, لو صلاة في المسجد الناس يتسأل هو في إيه؟ اللي جابه. وبعض المساجد كانت بتتفقد الناس اللي يتخلف عن الصلاة الفجر خصوصا يتفقدوه انتصلوا به ويزوروه يفتكروا ان هو مريض عن صلاة الفجر وأحيانا في بعض المساجد يكتبوا عزاء عزاء لمن لم يصلي الفجر ان احنا افتقدناك وتذكرنا افتقادك الكبير انك انت موت فاحنا دعزقنا ليك ان احنا افتقدناك في يوم من الايام واحنا في هيجي يوم واحنا نفتقدك فاحسسنا بمراره الفراق يعني والخائف حدوث المرض لانه في معناه واحد خايف انه يتعب احيانا بيبقى انسان عنده حساسية شديدة من البرد لو اغتسل ونزل مباشرة يمرض وهو يعرف حاله ويعرف إن هو أمر غالب الظن أنه يحصل ذلك فجاء الفجر اغتسل يحق له أن يصلي في البيت منفرد والأول له أن يصلي في جماعة مع أهله حتى لا تفوته فضيلة الجماعة وهذا معذور في طرق الجماعة والمدافع أحد الأخبثين اللي هو البول أو الغائط واحد عنده إسهال مش قادر يمسك نفسه لو راح الجامع ممكن يؤذي المصلين لن يستطيع أن يقف في الطرف فهو معذور لأنه يدافع الأخبثين أو حاق محصور في البول، ومش قادر يصلي في جماعة يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة لحديث عائشة مرفوع لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين حضرة طعام عشدة الجول ومن له ضائع يرجوه كل دي أعذار في ترك الجماعة واحد له ضائع يرجو وجوده مثال مثلاً واحد مع محفظة وهو داخل المسجد وقت منه وبعدين هو لو سبها ودخل المسجد يصلي حيطلع مش حيلقى حيلقى البطاقة بس فيعمله حيضطر إنه يدور عليها عشان خطر ما ما حدش يخدها هو مشوه في باله قعد يدور عليه لغايه ما حتته صلاة الجماعة له ضائع يرجوه او الواد ابنه هو مسك ماسك في ايده دخل المسجد الواد ايه تاه منه لو دخل المسجد وطلع الولد مش هيلاقي ايه ابوه فربما يبعد يقعد يدور عليه في شوارع ويتوه فاضطر الاب ان هو ينتظر امام المسجد حتى لا يضيع الولد كل ده امثله في جواز درك الجماعة لضائع يرجوه أو يخاف ضياء ماله يخاف ضياء ماله بمعنى إن هو لو له مال لو دخل يصلي وطلع هيضيع واحد جاي من السفر ومعه شنطة والشنطة مش عارف يخشي بالمسجد لو سبها ودخل يصلي هيطلع إليها مكانها بس فاضي حد طبعا. ففي هذه الحالة اضطر أن يقف بجوارها حتى يأتي آخر يحفظها له هو بس يقف لغاية ما يخلصه جماعة واحد عارفه يطلع يقول خليك جنب المسجد لكي على مصلح فده جائز أو فواته له ضائع يخاف ضياع ماله أو فوات ماله واحد قال له الأطر أنا حجي لك أنا في سكتي استناني في المحطة هديك الفلوس وامشي دفوات المال أذن الأزان وأقيمة الصلاة والأطر جاء لو دخل يصلي أخينا ده إيه طبعا الأطر معروف إن هو لا ينتظر أحد الناس تنتظروا كثيرا ولا ينتظر أحد يقف لحظات يسيره وبعدين ينطلق ويا ليت هذه السرعة كانت فائدة ده هو يعني بيمشى بسرعة من على المحط إنما بقيت ال... يمشي بالراحة في البيت آه فيدوبك هو هيوقف في لحظة على ما أخينا ده يديله فلوس الشباك ويمشي ويمشيتين يعني لو رجل ده نزل عشان يديله فلوس مش هيحلق يركبتين ففي هذه الحالة يجوز له أن يترك الجماعة وانتظر صديقه عشان يديله ايه يدوبك ده هيفهم حي... بس كده وشك هو ماشي فده له ضائع مال يفوت عليه لو هو دخل يصلي فده برضه يبقى فيه مشقة او ضررا او ضررا في ماله يحصل ضرر في ماله او يخاف على مال استؤجر لحظه كانه بستان نضاره ان بستان يعني ايه حارس حارس امن في بستان قال له تقف على البوابة ودخلش حد لو يرح يصلي ورجع حيلاقي اللي بر كلهم بأمجوه صح فحيضطر ان هو يحرص ما استؤجر عليه لحفظ البستان لحديث ابن عباس مفروعا من سمع فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا فما العذر يا رسول الله قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى والخوف ثلاثة أنواع ضعيف والخوف ثلاثة أنواع على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده طبيخ يخاف فساده رجل قاعد في شأ الوحد ماشي وبيض دخل الصينية في الفرن. لا لقمه قام لو طفى على الفرن هتبوظ الايه طبخه هي بايظه بايظه بس يعني لما يبوظها بايد وغير لما تبوظ لوحدها فهو لما دخلها الفرن وقيمت الصلاه بقى بين امرين ينزل يصلي وهي تبوظ بقى ويبقى عذر واللي كلمه يقول له كنت بصلي أو يبقى بجوارها وتفوت الجماعة ويستنى لغاية ما تخلص الايه اللي, اللي خلص دورها في الفرن يعني لو ربع ساعة ولا 10 دقايق فهنا بيقول خبز فهنا بيقول أو طبيخ يخاف فساده يعني ده عفر لان الطبيخ ده مال هو شاريك كيلو مش عارف ايه على كيلو ايه وحطتهم على بعض وده فلوس هتبوظ ولو طلعهم من الفرن هتبوظ فالإسلام لا يقيم الشعائر في مقابل ضياع الأنفس والاموال فده العض في نوياه الجماعة. طب بس برضو مش كل يوم يسيب الصلاة ونقوله بتعمله والبض صح إن كان الأمر ده قالوا غضن عنه ما مشاكل إنما كل يوم ينقل الإقامة ويحط الفرن بالضد على القمة يبقى أصل ترك الصلاة هو بيتكلم عن أحد لا يقصد هذا الفعل ولا يجعل هيله لترك الجماعة هو ساكت في الظهر الرابع. و على ما ينزل يصلي ويطلع يبقى تعبان. فيقول خلاص أنا في وقت الصلة أعمل أي شيء من الأعظاف ترك الجماعة و يذكرها كويس ويحفظها كويس و يخشش الحمام إلا قبل, قبل الصلة بحيث أنه يضيع وقت في الحمام و يقول لك و يدفع الأخبثين و الطبيخ في البتجاز و يخف فساده و يحفظ هذا الباب مثل هل هذا الرجل يسمى؟ يأثم لأنه يقصد ترك الجماعة ويريد حيلة إنما هو يقصد إنه لو حصل مرة وإن الرجل ترك الجماعة من أجل شيء غزبا عنه فهل يفسد المال في مقابل إنه يترك الجماعة لا يترك الجماعة ويصلح ماله فبيقول الخوف ثلاثة أنواع نوع على المال وبيضرب أمثلة من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخذ فساد ونحول وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سابع وعلى أهله وعياله فيعذر في ذلك كله يخاف على الأهل والعيال معنى إيه؟ امرأة في مكان وهذا المكان موحش ويخاف عليها من اللصوص مساء لو ترك وذهب إلى المسجد ورجع لا يأمن فيباح له ترك الجماعة وأن يجلس يحافظ على أهله وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه لأن ابن عمر استصرخ عليه سعيد بن زيد وهو يتجمر الجمعة فأتاه بالعقيق وترخ الجمعة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفايش يرى بإيه لابن عمر ابن عمه وزوجة عمتها هي فاطمة دي أخت مين؟ عمر وهو ابن عمر ابن زوجة عمت. وابن عم. وزيد ابن عمرو ابن نفيل كان من الذين عبدوا الله على فطرة على الفطرة ملة إبراهيم كان موحدة أبوه وسعيد ابن زيدك من العشر المبشرين في الجنة فزورية بعضها من بعض. فلما استصرخ عليه مات ابن عمر ذهب وترك صلاة الجمعة ليذهب ليحضر وفاته فهنا بيقول إن خاف موت خريبه يجوز له ترك الجمعة والجماعة ليكون بجواره وهو يتجمر للجمعة التجمر اللي هو الايه؟ أن يتطيب ويضع العصر والجمر الجمر اللي هو البخور يعني أو أذى بمطر يعني من ضمن ترك الجماعة الأذى, الأذى بمطر الدنيا بتمطر فيها أذى ووح وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في وفي الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير وكان يوم جمعة أو تطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرض فصلى وحده لما طال معاه طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره تطويل الإمام ولا يوجد صلاة أخرى يعني واحد بجوار المسجد وبيشتكي من طول الإمام يصلي يقول ضهر بيتقطع يعني يدوبك عندما يخلص صلى بروح زح ومعدتش بصلي في الجامعة هل له عذر؟ أقول له في جامعة أخرى يعني إذا كان هذا هو المسجد الوحيد لك عذر إنما لو كان في مسجد أخرى لا تطيل فليس لك عذر وتصلي فيها كان المسجد ده مش موجود يترك الصلاة ويحرص الأحذية والله لو أمر مخوف فعلا لحظات الطرق ممكن يعني في الحرم تجد عساكر بتطرق الجماعة للحراسه صح وناس بتظن ان هو بيصلوش خالص اه بس دي وظيفته بيحرس الناس اه بيصلي بعد الجماعة، بس وظيفته ان هو بيحرس الناس وهي بتصلي فمش بقول هيحرس وهو بيصلي ولذلك تجد عسكري ما لهوش نوبه مثلا أو مش هو وظيفته للحراسة، يصلي مع الناس وعسكر آخر يقف لأن كان فيه واقعة حصلت في الحرم الإمام هو ساجد قام أحد المصلين وطعنه بسكين فاوديًا المصل... الإمام فجابه إيه أم يحبس المصلين في أثناء الصلاة لكفرة الزحام بيصلي يجوز له أن يترك الجماعة وصلي جماعة وراء يعني بعد انتهاء الصلاة وإن لم يجد فهو معذور في ترك الجماعة للحراس وكذلك حرصت المصلي دلوقتي الواحد اللي اللي معش بجيب شريك جديد وبيخاف عليه صح هين عليه يصلي بجيب ش بجيب ش يعني رخيص يعني ولا عشان شكله جديد لازم يي يروح فا فأصبحت سبقة الأحزية من المساجد أصبحت منتشرة جدا وأنا أعرف واحد غير مصر دخلت مع مر المسجد لقيته بيطلع كيسه ونجيبه وخلع الحذاء وحطه في الكيسه ورابط الكيسه وحطه قدامه وسأله بقول له انت بتعمل ايه قال لي هذا الكوتشي غالي جدا المصريين بيعلموه هو جنسيته مش مصري فهو اكيد اكيد روح حافي كم يوم فعشان كده ايه ما بعدش بيمشي الا بالكيسه اللي في عشان أولا ما يخش المسجد يحط ال الحزاء في الكيسة ويربطها كويس وتخليها قدامه وداه ما هو بفصله فأصبحت منتشرة منتشرات هو الأقرا في المسجد فيها كلام بس ممكن إحنا نقول له دي مش أقرا بيت يعني هدية أو شيء هو لو أنا ما دخلش مش حيز على ولا لازم ياخد ربع جنيه يديله فلوس هدية منه لا الأجرة في المسجد فيها كلام أمن بيخدش أجره. بيخدش أجره. لا هو خلاص يعني هل لا هو امر مهم او يعملوا بقى بدائل يعني في دلوقتي مساجد عامله صناديق بافاش وبألقاه زي الفنادق كده. حط الحزاء ويربط بال... ويقفله بالمفتاح بيخل المفتاح في جيبه نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه بقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه الجماعة إلا مسلما الجماعة اللي هم مين؟ سبعة صح إلى الست أحمد وماذا فإن والأيمن أفضل يعني الجنب الأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أحفظ والإماء يكون بالرأس يومئ برأس لحديث عليه مرفوعا وفي فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يل القبلة رواه دار قطني وضعي فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانها أو مألة واستحضره بقلبه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هنا العجز عن القيام يصل قاعدا فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن فإن عجز عن جنبه الأيمن فإن عجز عن جنبه الأيصر فمستلقيا على ظهره فإن عجز فالله بطرفه بعينه ويستحضر الفعل بقلبه فإن عجز صلى بقلبه استحضر الفعل بقلبه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا فرضنا أن هذا الرجل ليس فيه شيئا سليما كل اللي فيه مشلول لسانه وبقه وعنيه وبقيت بدنه كيف يصلي لا تسقط من عليه الصلاة ما دام عقله ثابتا طب العكس واحد قوي بنيانه قوي جدا ولكنه مجنون تسقط من عليه الصلاة كأن الصلاة مشروع أصلا لمخاطبة العقول فتجد الرجل لا مجنون ولا ضعيف البنيان ولا يصلي هذا التنمية وهو لا يصلي إلا من كان مجنونا فقط هذا فعلا مجنون لأنه يضمر نفسه تارك الصلاة أشد من شارب المخدرات لأن الصلاة هي عماد الدين ومن تركها فقد كفر أما شرب المخدرات ربما يتوب تارك الصلاة تركها يحبط العمل فهنا بيقول لا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإمام عن نية ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا من قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه والحكم يدور مع علته يعني بيقول إن هو لو صلى قائما فمرض وهو قائم جاز أن يجلس وان صلى جالسا وهو مريض ثم عوفيا في أثناء الصلاة أتمها قائما يعني العبرة بحاله سواء كان مريض أو لا ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير قال بالشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا هنا ما المسألة مسألة فيها نوع من الفقه شوي واحد آآ آآ مريض قلب وقال له الطبيب إما أن تصلي منفردا أو تصلي في جماعة جالسا خلاص ليه؟ لأنه لو صلى في جماعة واقف الإمام سيطول وحيتها ممكن يغمع عليه ممكن يقول له هبوط قلب ضعيف لا يستحمل الوقوف فترة طويل فهيضطر أنه يصلي واقفا بحيث أنه ينجز في الصلاة ولا يطيف أو يصلي مع الإمام وهو جالس بحيث أن طول الإمام هو يستريح ماذا يفعل؟ هنا في المذهب قال يخير لأن الأمرين فيهم ترك واجب. إن كان حصل الوحده ترك الجماعة إن كان حصل مع الجماعة ترك الوقوف فبيقول هو مخير يفعل هذا مرة وهذا مرة أو يفعل ما يعني يتناسب مع حالته وتصح على الرحلة مما يتأذى بنحو مطر ووحل واحد ركب عربية والدنيا شديدة المطر لا يستطيع النزول يصل على الأرض وهو في سفر يجوز له أن يصلي على الرحلة لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على رحلته والسماء من فوقهم والبله من أسفل, من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصل بهم يعني ماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ضعيف وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنست رضي الله عنه أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع أو يعجز عن الركوب إذا نزل واحد مريض ولو نزل من العربية مش عارف في الكتاني يصلي في السيارة وعليه الاستقبال يعني يستقبل القبلة هو في هذه الحالة وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم ليه؟ آمين. يجي يسجد يعمل برص. دي علامة والنبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها بالسلام مش واجب دي علامة نزجد في ماء الوطين إن هو بديل حتى لو كانت قلادة ضعيفة أقول أنت هيعملين ما أرجع حني أقول يوم الإماء الإماء يكون بالرأس إنما لو انحنى تصح الصلاة يعني واحد يصلي بالركوع ينحني بالجزع تصح بس صح إن هو ي يومع برأسه يركع برأسه كده ويزق ذو لازم ويسمع الله الحمد رب رأسه ما يزقش ب يعني صلاة المسافر نخليها بقى مرة جا إن شاء الله وأنت الجمعة الجمعة جا ما فيش الرؤية الجمعة امتحان آه. طيب خلاص لو في حاجة لو ما فيش حاجة ضرورية طيب نحتفي بهذا الأمر الخبش أقول قولي هذا السفر